وراوجدته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيك لك قال ما فضل الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت لي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 ولاستبق الباب وقدت قميصه من جبل وانف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميص هو قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نشوة في المدينة راة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب اننا نراها في ضلال مبين